بوك تو شتيري إن أسم دست الماضي أربعة الماضي أربعة براتي يقرأ. يقرأ براو سم براالا سم لقد قرأت للتو لقد قرأت براو سم تيو رومان براالا سم تيو رومان لقد قرأت كل الرواية لقد قرأت كل الروايه rozumeti يفهم يفهم rozumu sam لقد فهمت للتو لقد فهمت سلاتنا sam Razumiałam sam celotno besedilo. لقد فهمت كل النص. لقد فهمت كل النص. Odgovoriti. يجيب. يجيب. Odgovorił sam. Odgovorila sam. لقد أجبت للتو. لقد اجبت اضغاوريو سم, سم لقد اجبت على كل الأسئلة لقد اجبت على كل الاسئله Enelemu he,ka Lakadalim tu haveli tov. Ene he Lakad alim tu heda. sem to, napisala sem to. En ekto lakad ke te tu haveli Lakad kaj سليشم تو سليشاف سم, تو سليشا سم تو أنا أسمع هذا لقد سمعت هذا للتو انا اسمع هذا لقد سمعت هذا كريم تو ضر هذا لقد أحضرت هذا للتو أنا أحضر هذا لقد أحضرت هذا أناأتي هذا لقد أتيت به للتو أنا أت بهذا لقد أتيت بهذا هذاذا kupim to to sem kupil to sem kupila ana ashtari hada laqad ishtaraytu hada lit taw hada. hada pričakujem to to sem pričakoval To sem pričakovala. Ana atavakao hava. Lekad tovakahtu hava li Ana atavakao hava. Lekad tovakahtu Pojasnim to. To sem pojasnil. To sem pojasnila. Ana ašrahu hava. Lekad šrahtu hava li أنا أشرح هذا، لقد شرحت هذا أنا أعرف هذا، لقد عرفت هذا للتو أنا أعرف هذا، لقد عرفت هذا